ولكن يجب ان يكون هناك اشياء اخرى في المسجد المصري الذي يمكن ان يكون هناك اشياء اخرى في المسجد المصري و ل ا ز ل ن ا في س و ر ة ا ل م ج ا د ل ة وصلنا الى, قول الله سبحانه، إلى, قول، إلى قوله مدى ك ر سبحانه صحيح ما يتكامل به هذا وجد أ ن ز ل ن ا آيات بينه ا ق ل ن ا ث م ذ ك ر سبحانه ما يتكامل به هذا الوعيد فقال ي و م ي ب ع ث ه م الله جميعا وجد أ ن ز ل ن ا آيات بينه ولكافرين ع ذ ا ب مهيم ثم ذكر سبحانه ما يتكامل به هذا الوعيد فقال يوم يبعثهم, يوم يبعثهم الله جميعا يوم, يوم منصوب بلهم أ و ب م ه ي د أ و ب إ ض م ا ر اذكر تعظيما لليوم وفي قوله جميعا ق و ل ا أ ح د ه م ا كلهم لا يترك منهم أ ح د غير مبعوث والثاني مجتمعين في ح ا ل و ا ح د ة أ و في ح ا ل و ا ح د ة ثم قال سبحانه فينبئهم بما عملوا تخجيلا لهم وتوبيخا وتشهيرا لحالهم الذي يتمنون عنده المسارعه بهم إ ل ى النار بما يلحقهم من ا ل ص د ي على رؤوس ا ل أ ش ه ا د أ ح ص ا ه الله اي احاط بجميع أ ح و ا ل تلك ا ل أ ع م ا ل من ا ل ك م ي ة و ا ل ك ي ف ي ة والزمان والمكان كل المعاصي لا مجال لان تخفى من الله سبحانه وتعالى لا في الزمان ولا في المكان ولا في الكم ولا في الكيف كم عددها وكيف كانت ثم قال سبحانه ونسوه فان قال الله سبحانه و تعالى و قد أ ن ز ل ن ا آ ي ا ت بينات و يذكرنا ف عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا احصاه الله و نسوه ثم قال سبحانه و نسوه ل أ ن ه م استحقروها و تهاونوا بها فلا جرم فلا جرم نسوها والله على كل شيء شهيد لا يغيب عنهم شيء من ا ل أ ع م ا ل ان يتصاغروها المعاصي التي ل ي ر ك ب و و ه ا ا ا ل م خ اللي كانوا يعملون بها ك ا ن و ا ه ما هي ل ا بسيطه او هي الا من الجرائم ا ل ص غ ي ر ة او من المخالفات ا ل ب س ي ط ة ولكن نسوه والله ا ح ص ى ودائما الشيء إ ذ ا تكاثر يكثر أ و ج م ع ثم قال سبحانه أ ل م تر ى يا محمد أ ن الله يعلم ما في السماوات وما في ا ل أ ر ض قال ابن عباس ل م تر ى أ ل م تعلم و ا ل ه م ز ة هي تحقيق علمه صلى الله عليه وسلم ل أ ن كونه ت عالما ى ع ا ل ب ا ل أ ش ي ا ء لا يرى ولكنه معلوم ب و ا س ط ة الدلائل و إ ن م ا أ ط ل ق لفظ ا ل ر ؤ ي ة على هذا العلم لان الدليل الدال, لأن الدليل الدال على كونه ت عالما ى ع ا ل هو أ ن أ ف ع ا ل ه م ت ق ن ة م ح ك م ة م ت س ف ة م ن ت ظ م ة وكل من كانت أ ف ع ا ل ه كذلك فهو عالم ولما كان الدليل الدال على كونه تعالى كذلك ظاهرا لا جرى ما بلغ هذا العلم الاستدلالي إ ل ى أ ع ل ى درجات الظهور والجلاء وصار جاريا مجرى المحسوس المشاهد فلذلك أ ط ل ق عليه اللفظ الرؤيه فقال أ ل م ترى أ ي أ ل م تعلم أ ل م تسمع أ ل م تبصر و أ ع ل م أ ن ه سبحانه قال يعلم ما في السماوات وما في ا ل أ ر ض ولم يقل يعلم ما في ا ل أ ر ض وما في السماوات وفي ر ع ا ي ة هذا الترتيب سر عجيب يعلم ما في السماوات وما في ا ل أ ر ض ثم أ ن ه تعالى أ ك د ذلك وخص ما يكون من العباد من النجوى فقال سبحانه ما يكون من النجوى ث ل ا ث ة إ ل ا هو رابعهم أ ي الله تعالى ولا خ م س ة إ ل ا هو سادسهم كان تامه والنجوى بمعنى التناجي وهو التشاور بالحديث ولا يخلو إ م ا أ ن تكون م ض ا ف ة إ ل ى ث ل ا ث ة أ ي من ن ج ر او م ص و ا ث ة ن ف ر أ و م و ص و ف ة أي م ن أ ه ل ن ج و و ث ل ا ث ة ف ح ذ ف ا ل أ ه ل و أ ص ل ا ل ن ج ر او مصر ا ل خ ط ا ب و ا ل ك ل او مصر او مصر او م ا ل م س او مصر او م ي ر او مصر او مصر ن و مصر او مصر او مصر او مصر او مصر او مصر او مصر او مصر او مصر او مصر او مصر او مصر او مصر او مصر او ث ص ر او م او م ص او ل ص ر ا ي ك و ن م ن ث ل ا ث م ل او ر ا ب ع ه م إ ل ا يعني أنه ي ك و ن ح ا ض ر أ و ع ا ل م م ع ه م أ ي ن م ا ك ا ن و ا يعني الله سبحانه وتعالى يقول يعلم ما سماه في ا ل أ ر ض وما من نجوى أ ي نجوى ف ه و ي ع ل م الله سبحانه وتعالى يقول الشاعر هل أ ن ت سامعتي أ م ق ر ص و م ت ي فلا ن ج و ا تردين ت من غين ولا رشدي ولا أ د ن ى من ذلك ولا أ ك ث ر إ ل ا ه و م ع هم اين ما كانوا وريا اكبر بلباء ا أ ك ث ر ولا أ د ن ى من ذلك ولا أ ك ب ر إ ل ا هو معهم أ ي ن م ا كان و ا ق ر ي ا ن اكبر دلبا ا ل م ن ق و ط ة من تحت والمراد من كونه تعالى معهم كون تعالى علما ا بكلامهم وضميرهم وسرهم وعلنهم ك أ ن ه حاضر معهم وشاهد لهم أن ي ع ل م ما يتناجون به كما لو كان معهم رجل ر ا ب ع ف إ ن ه يعلم تناجيهم و إ ن م ا ع ي ن هذين العددين ل أ ن ه ا نزلت في قوم على هذين العددين وحمسا وكان في ع ن ي م ن ا ز ل ت على ا ل ث ل ا ث ة و خ م س ة هم اليتنا ل ي جو ن ق ا ل ا ب ن عباس نزلت ف ي ر ب ي ع وحبيب ابن عمو وصفا ن ب ن أ م ي ة ك ا ن و ا ي و م ا يتحدثون فقال أ ح د هم أ ت ر و ن الله يعلم من ا ق و ل فقال ا ل آ خ ر يعلم م ب ع ض ا ولا يعلم م ب ع ض ا يعلم م ا ي ج ه روب ه ولا يعلم م ا أ س ر و وقال ساكن ك ا ن يعلم ب ع ض ه ف هو يعلم كله و ق ي ل ان ق و م ا تحلقوا للتناجي على هذين العددين م غ ا ي ض ة للمؤمنين فقيل ما تناجى منهم ث ل ا ث ة ولا خ م س ة كما ترون هم يتناجىون كذلك ولا أ د ن ى من عددهم ولا أ ك ث ر إ ل ا والله معهم ولذلك يقول يعني في الحديث نبي عليه يتناجع فيها تؤدي وعلى دون نوع نوع صلى الله لا الثالث لأن المناجعة إلى لا نفس إثنان دائما عن من من عندما يأتي ث ل ا ث ة ج ك ن س ي ن مثلا و ن هناك سياره ومسلمه ومسلمه ي ج و ن ا ا ي ت ج م ع ل ي ه قد ي ك ومسلمه ن و ا و م س ل ى ن ه ى عن التناجي لا يتناجي اثنان لا د و ن ا ل ث ث ا ل ي ن م ا ا ك ن و ا اي في اي م ك كانوا ا ن ف ي ه ف ه و م ع ه م غير غايب ع ن ه م ب ل ش ا ه د لا يغيب م ن ه م وهو مدبر في كل ا ل أ م ا ك ن لا يخلو من تدبيره وشهادته أ ح د بل هو مدرك بشهادته وهذا مجال ل أ ن ه متعالي عن المكان و ا ل م ش ا ه د ة وليس كما ي ت و ح م الجاهلون أنه معهم, بذاته. انه معهم بذاته ولكن بعلمه الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء وقال سبحانه ثم ينبئهم بما عملوا يوم ا ل ق ي ا م ة قال وللخازن ع ب ا ر ة لطيفه نريدها فيما يلي ا س ت ف ا ء البحث قال ف إ ن قلت لما خص ا ل ث ل ا ث ة و ا ل خ م س ة قلت ل أ ن أ ق ل ما يكفي ا ل م ش ا و ر ة ث ل ا ث ة حتى يتم الغرض فيكون الاثنان كالمتنازعين في النفي و ا ل إ ث ب ا ت والثالث كالمتوسط الحاكم بينهما وحينئذ تحمد ا ل م ش و ر ة ويتم الغرض وكذلك كل جمع يجتمع المشاورة لابد من واحد يكون كل حكما لابد جمع يجتمع من بينهم م ق ب و ل ا ل ق وقيل و ل أ ن العدد الفرد أ ش ر ف من الزوج ف ل هذا خ ص ا ل ل ه ت على ا ا ل ث ل ا ث ة و ا ل خمسه ولم يقول و ا حتى ا ل آ ن يعني لو جيت في مجلس إ د ا ر ة أ و في شيء يعني لا بد أ ن يكونوا أ ح د يعني ل و كان مجلس ا ل إ د ا ر ة مثلا ع ش ر ة لا لا بد ان يكونوا احد حتى يكون صوت مرجع ح يسموه صوت ا ل مرجع ح ي ن ي يأتي إذا كذا كذا رأوا رأوا خمسة وخمسة صوت مرجح لابد أ ن يكون صوت مرجح حتى يصير س ت ة و خمسه ة و اذا جنب ا ا ل ز و ج ي ة ب يكون خ م س ة كذا خ م س ة كذا س ت ة كذا س ت ة كذا لابد ك ن ل أ ن نضع يكون على الأساس يكون صوت مرجح نعم وقال سبحانه ث م ي ن ب ي ه م يوم ع م ل ا ي و ا ل ق ي ا م ة توبي خلوهم أ ي يحاسبهم على ذلك ويجازي على قدر ا ل ا س ت ح ق ا ء ثم قال إ ن الله بكل شيء عليم ويسوي في علم ه ا ل سرو ا ل ج ه ر والبطن ا و ا ل ظ ا ه ر و ه و ت ح ذ ي ر م ن المعاصي وتربم غ ي في ا ل ط ا ع ا د لانه ينبغي م ان يوم ا ل ق ي ا م ة ان الله ب ك ل شيء ع ل ي م ث م ن ه تعالى بين ح ا ل أ و ل ئ ك الذين نهوا عن النجوى وقال ع ل م ت ر ى ي ا محمد ل ل ذين نهوا عن النجوى م ي ع و د و ن ل م ا ن هو عن معناه انكار عن الذين ع ا د و ا بعد النهي عن النجوى قال الحسين بن ا ل ق ا س م عليه السلام يريد عز وجل أ ن ه نهاهم عن ا ل غ ي ب ة والانتقاص للمسلمين ثم عادوا ولم يقلعوا ولم يتوبوا إ ل ى الله وشنعوا فذمهم الله على ذلك قال في التجريد كان ت اليهود والمنافقون يتناجون فيما بينهم ويتغامزون ب أ ع ي ن ه م إ ذ ا ر أ و ا المؤمنين ويوهمونهم أ ن ه م يتناجون بما يسوءهم وكثر ذلك فشك المؤمنون إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم فنهاهم عن ذلك التناجي فلم ينتهوا عن ذلك وعدوا ا إ ل ى مناجاتهم فانزل الله هذه الايه آ ي ة وضح ل ل وتعالى ه سبحانه فقال ن أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون ب م يتغامزون يعني كان يعني كان ولكن هناك اشخاص يمكن ا ف ي ك و ا ح د من اجل يكونوا من اجل ن يكونوا م اجل ان ك و ن و ا ل ان ي ء ق ا م و ا ي ت و ا من اجل ان يكونوا من اجل ا ك و ن و ا من اجل ان يكونوا من اجل ان ي ك و ن و ق ي ل ك ا ن ت ن اجل ان ي ك و ن م ا هو إثم و ع د ا و ة ا ل م ؤ من ي ن و ت و ا م ب م ع ص ي ة ا ل ن ب ي صلى ا ل ل ه ع ل ي ه و س ل م و ه و م ع ن ى ق و ل ه ت ع ا ل ى و ي ت ن ا ج و ن ب ا ل إ ث م و ا ل ع د و ان و م ع ص ي ة ا ل ر س يكونوا اجل ان يكونوا ن اجل ان ي ك و ن ا ن ج ل ا يكونوا من ه ج ان ي و ف ي م ع ن ى ذ ل ك و ج ه ا ن أ ح د ه م ا ان ا ل إ ث م والعدوان هو مخالفه للرسول في النهي عن النجوى ل أ ن ا ل إ ق د ا م على المنهي يوجب ا ل إ ث م والعدوان ولاسيما إ ذ ا كان ذ لاجل ك ل ل إ ق د ا م أ المناصبه واظهار التمرد الثاني أ ن ا ل إ ث م والعدوان هو ذلك السر الذي كان يجري بينهم لأنه إما مكر وكيد بالمسلمين أو بشيء يسوءهم. قال في البرهان والنجوة السرار ومن ذلك قول جرير من النفر البيض الذين أو ومن من يسوءهم إما إذا مكر وكيد جرير انتجوا بشيء في ولكن ج ب ان يكون لدينا ه د لانه ي ك و ا ل د ي و ا جهد ل م ن ه ي عن ا ل ن ج و ا ج ه ا ل م ن ه يكون لدينا جهد لانه يكون ل د ن ا جهد لانه يكون لدينا جهد ل ا م ه يكون لدينا جهد لانه يكون لدينا جهد لانه و ن لدينا جهد لانه يكون لدينا جهد لانه يكون لدينا جهد لانه و ن لدينا جهد لانه يكون ل د ر و ا ل ه م أمر ف ي ص و ن لدينا جهد ل ا ي ش ي ء ف ا ل ح ه ذ ا جهد لانه يكون ل ك ن ا ل ه د لانه يكون ل ن ج و د ولكن ي ت و م ر ف ي ه على ا ل ل ه و ع ل ى ر س و ل ه وعلى ا ل م ؤ م ن ي ن و ن ذ ا ج امر يقول لك ان يكون هناك امر يقول لك ان ي ك ب ه ا ل ل ه ك ان ت ا ل ي ه و د إ ذ ا دخلت على ر س و ل ا ل ل ه صلى ا ل ل ه ع ل ي ه و س ل م ق ا ل و ا ل ه ا ل س ا م ع ل ي ك ان ك ا ن ا ل ن ب ي ص ل ى ا ل ل ه ع ل ي ه و س ل م يرد م ر يكون ه م ف ي ق و ل و ع ل ي ك م و ق ي ل أ ن بعض ا ل ن ا س ف يكون هناك امر س و ل ا ل ل ه صلى ا ل ل ه ع ل ي ه و س ل م ر د ع ل ي ه م و ع ل ي ك م ا ل س ا م و إ ل ز ا م فقال النبي, صلى الله وزام وزام فقال النبي صلى الله عليه وسلم إ ن الله لا يحب الفحش و ا ل تفحش و أ ر ا د و ا لعنه م الله بالسام الموت أنهم ن ك ا و ا ي ق و لذلك و الموت و ن لأن عندهم السام السام في الحديث قبل الحديث إ ن الحبه السوداء لكل شيء إ ل ا السام و قيل أن ا ل ي ه و د ك ا ن و اذا إ رد رسول الله صلى الله عليه و سلم جواب سلامهم هذا قالوا لو كان هذا نبي نبيا استجيب له فينا قالوا وعليكم يعني السام وهو الموت فليس بنا س ا م ة ولا في ايساتنا ف ت ر ة فنزل فيهم لو لا ي ع ذ ب ن الله ا بما نقول قالوا لو ان, لو إن هذا نبي استجاب له الله سبحانه وتعالى فإذلك قالوا لو لا ي ع ذ ب ن الله ا ويقولون في أ ن ف س ه م لو لا ي ع ذ ب ن الله ا بما نقول كانوا يقولون فيما بينهم ولا يظهرون ا ل ق و ل ما له إ ن كان نبي الله يدعو ع ل ي ن ا حتى ي ع ذ ب ن الله ا بسبب ما نقول فيه فقال تعالى حسبهم جهنم ي ع ن ي إ ذ ا ما دعهم ا ب رسول الله ب د ه ي م ض م و ن ه جهنم حسبهم جهنم يقول عز وجل كفى لهم جهنم وهي كفايتهم وفي عذابهم عند الله ونجمتهم يصلونها يغمرون بنارها كما يفعلوا بشاه ا ل المصليه بين الجمر فبيس المصير أ ي بيس المرجع جهنم التي يصيرون إ ل ي ه ا يا أ يهلذين ا ا آ م ن و ا إ ذ ا ت ن ا جيتم ا ل آ ن وضحنا المناجاه يا أ يهلذين ا ا آ م ن و ا إ ذ ا ت ن ا جيتم فلا, تنا... فلا تتناجوا بالاثم والعدوان و م ع ص ي ة الرسول يريد ب الذين آ م ن و ا ا ل م ن ا ف ق ي ن ل أ ن ه م آ م ن و ا بسنتهم أ ويجوز أ ن ي ر ي د ا ل م ؤ م ن ي ن المخلصين ن ه ا ه م أ ن ي ش ب ه و ا بلائك الذين يتناجون بالشر و تناجوا بالذر والتكوى مثل التشاور في الغزو في سبيل الله و س ا ئ ل الطاعات اذا كان ت ش ا و ر في أ ي عمل في طاعه س ا ل قال الرازي اعلم ان في المخاطبين بقوله يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا قولين ل أ ن إ ن حملنا قوله فيما تقدم أ ل م تر إ ل ى الذين نهوا عن النجوى على اليهود حملنا في هذه ا ل آ ي ة قوله يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا على ا ل م ن ا ف ق ي ن أ ي يا ايها الذين آ م ن و ا ب أ ل س ن ت ه م و إ ن حملناها على جميع الكفار من اليهود والمنافقين حملنا هذا على المؤمنين وذلك ل أ ن ه تعالى لما ذم اليهود والمنافقين على التناجي ب ا ل إ ث م والعدوان و م ع ص ي ة الرسول أ ت ب ع ه ب أ ن ه ا أ ص ح ا ب ه المؤمنين أن يسلكوا, ان يسلكوا مثل طريقهم فقال لا تتناجوا تتناجو ب ا ل إ ث م وهو ما يقبح مما يخصهم والعدوان وهو ما يؤدي إ ل ى ظلم الغير و م ع ص ي ة الرسول وهو ما يكون خلافا عليه و أ م ر ه م أ ن يتناجوا بالبر الذي يباد بالعدوان وما ب ا ل ت ق و وهو ى يستقى به من النار من فعل الطاعات وترك المعاصي و ع ل م أ ن القوم متى تناجوا بما هذه صفته قلت مناجاتهم ل أ ن ما يدعو إ ل ى مثل هذا الكلام يدعو إ ل ى إ ظ ه ا ر ه وذلك يقرب من قوله لا خير في كثير من نجواهم إ ل ا من أ م ر ب ص د ق ة أ و معروف او اصلاح بين الناس و أ ي ض ا فمتى عرفت ط ر ي ق ة الرجل في هذه ا ل م ن ا ج ا ة لم ي ت أ ذ ى من مناجاتها احد ا ن ت ه ى ق ا ل ه انها ك ا ن ا ل تناجي بالبر و ا ل ت ق و ى لا يمكن ان تدعي ل ل إ خ ف ا ء لا يظهر لانها بر والتجوى ما اذا أ ظ ه ر و ا البر و ا ل ت ق و ى و أ ظ ه ر و ا هذه على المناجاه لم يعد هناك سبب ل ل م ن ا ج ا ه ثم قال تعالى واتقل الله عم ا في كل ما يتكلم من اسباب الاثم وانه صلى الله عليه و آ ل م اذا كنتم ثلاثه فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما ف إ ن ذلك ي ح ز ن ومعنى الذي إ ل ي ه تحشرون أ ي تجمعون إ ل ى موضع جزائه حيث يحاسب ويجازي ثم قال إ ن م ا النجوى من الشيطان أ ر ا د النجوى المنهي عنها وهي النجوى ب ا ل إ ث م والعدوان و م ع ص ي ة الرسول واللامس النجوى للعهد أ ي النجوى ا ل س ا ب ق ة و ق و ل إ ن ه ا من الشيطان أ ي حملهم عليها الشيطان أ ن ز ي ن ه ا ل ه م ف ك أ ن ه امنه ل ي ح ز ن أ ي ا ل ش ي ط ا ن ا ل ذ ي ن آ م ن و ا و ذ ل ك أ ن ا ل م ؤ م ن ي ن ك ا ن و ا ي ظ ن و ن أ ن ه م ي ت ن ا ج و ن بما ي ب ل غ ه م ع ن إ ك و ا ن ه م ا ل ذ ي ن خ ر ج و ا ف ي ا ل س ر ا و ن يكون يكون ي و م و ت أ و ه ز ي م ة ج ب ا و ن يكون ي ن يكون يكون ي و ن ي ك و ي ك و و ن يكون يكون يكون يكون يكون يكون ي ك و ا يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون ي ك و ي و ن يكون ا ك و ن يكون يكون يكون يكون يكون ي ك و أ يكون يكون ي و ن يكون ي ك ذ ن ي ك يكون يكون ك نعم. ثم قال وليس بضارهم شيئا أ ي وليس الشيطان واتناجي ل المنعم ي ن بضار ل ل م ؤ م ن ي ن قليلا من ا ل ض ر ط الا ب إ ذ ن الله أ ي ب م ش ي ئ ت ه وهي ان يقضي الموت على اقاربهم او بترك نصره المؤمنين لعصيانهم فيكون للعدو الغلبه على الغزاه ثم قال سبحانه وعلى الله فليتوكل المؤمنون اي ليفوضوا امورهم إ ل ي ه ب كل ما أ ر ا د و ا إ ي د م ع الشيطان خصوصا ف إ ن ه م ن توكل على الله لا يخيبوا املا ولا ي ب ط ل سعيا والفاء جواب شرط محذوف ك أ ن ه ب ي ل ا إ ن أ ر ا د ا ل ت و ك ل على كاف ٍ لهم في جميع ا ل أ م و ر فليتوكلوا على الله وحده وقال الحسين بن القاسم عليه السلام م ع ن ا إ ن م ا النجوى من الشيطان يريد عز وجل أ ن ا ل غ ي ب ة منهم ل أ و ل ي ا ء الله طاعه للشيطان وسخط و م ع ص ي ة الرحمن ثم قال عز وجل إ ن هذه النجوى التي أ م ر بها الشيطان لا يضر بها أ ح د من المسلمين ومعنى إ ل ا ب إ ذ ن الله يريد أ ن ه لم يقدر هو و إ خ و ا ن ه على غ ي ب ة المؤمنين إ ل ا بتخريه الله لهم ليثبت أ و ل ي ا ء على قمهم أ ك ث ر مما نالهم من كلام أ ع د ا ئ ه م وعلمنا و ط ا ل ى لما نهى عباد المؤمنين عما يكون سبب ا ً لتباغض و تناهر عمرهم بما يصير سبب لزياده المحبه ومودة فقال سبحانه يا يا هلا لنا امنه الى هنا ونسال الله تعالى شركه سيدنا محمد ا ل ل ه سيدنا م ح م والله سيدنا محمد والله س ي ا محمد والله سيدنا محمد والله سيدنا محمد والله سيدنا محمد والله س ي د ي ا محمد والله سيدنا محمد والله سيدنا محمد والله سيدنا محمد والله اللهم اجعلنا غ في المسجد و ا ل م ص ج د والمسجد و ا ل م ا ج د والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد و ا ل ا س ج د والمسجد والمسجد والمسجد و ا ل د ي ن س ج د و ا ل م س ج ل و ع ل م ن ا ه ذ ا ا ل م س ج د و ا ل إ ك ر ا م ا ل ل ه م ا ر ج د ن ا وأنت خير ا ل ر ز ق ي ن والمسجد و ا ي م س ج د والمسجد و ا ل م ي ج د و ا ل م ا ل د و ا ل م ي ج د والمسجد والمسجد و ا ل م ا ج د والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد والمسجد و ا ل م س ا د والمسجد والمسجد والمسجد و ا ل م س ل د و ا ل م و ج د و ا ل م س ج م والمسجد والمسجد والمسجد والم